شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة هذا القرآن هو الذي يحول تلك القلوب إلى قلوب منفعلة إلى قلوب بدلاً من كونها قلوب قاسية إلى قلوب حية وذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أنهم ظلوا زمانا حتى أنزل الله عز وجل قوله ألم يأني للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَلَا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون المطلوب مننا أيها الكرام أن نقبل على هذا القرآن أن نؤمن بهذا القرآن أولاً وأن نؤمن بأن ما جاء به هو الحق وهو الصدق من عند الله سبحانه وتعالى أن نقبل على هذا القرآن فنقرأ هذا القرآن نتصالح مع القراءة أولاً نتصالح مع تلاوة هذا القرآن الخطوة الثانية أن تتصالح مع معاني الكتاب لابد أن تتصالح مع معاني القرآن هذه المعاني هي التي طلب الله عز وجل منك أن تفهمها ألم يقل الله سبحانه وتعالى ناعياً على المشركين أفلا يتدبرون, القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تصالح مع التلاوة ثم تصالح مع المعاني ثم تصالح مع العمل بهذا القرآن وهو المطلوب أن تعمل بهذا القرآن أن تنفعل, أن تنفعل جوارحك لهذا القرآن هذا ما عندي فلا تغتر به ولكن أقبل على هذا القرآن أقبل على هذا النور أشعل هذا النور الذي بين يديك ليشتعل قلبك بالقرآن